قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك والذين آمنوا معك من قريتنا او لا تعود في ملتنا قال اولم كننا كارهين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 قال المَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا معك وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَمْ تَكُنْ قَالIF تَرَيْنَا عَلَى الله كذِبًا إِنْ أُعِدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْنَ جَنَّ اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ الله منها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 وَقَالَ المَلَأُ الذيينَ كَفَروا مِنْ قَوْمِهِ لَِنِاتَّبَعتُم شعَيبًا إِكُمْ إذَاَّخَاصِرُون وَقَا الْ المَلَاءَُّينَ فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين الذين لم يغنوا فيها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 فتولى عنهم وَقَالَ يَا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لَكُمْ فكيف آسى على قوم كافرين هذه تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف وَمَا أَغسَلَّ فِي قَرِْييَةٍ مِنذَبِين إِللاا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْل بِالبَأسَاءِ وََّّرَّّ إِلَ عَهُمْ لَعَهُمْ يََّعُون وَمَا أَغسَلَّ فِي قَرِْييَةٍ مِن نَّبين إِللاا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم لعلهم يتضرعون وما أرسلنا في قرية من نبي إلا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم لعََّهُم يَّرَّعُون ثَُّ بَنْدَ ل مَكَانَ السَّيئَةٍ الحَسَنَةَ حََّعَفَوقالَاوا وَقَاوا قَدْمَ السَّأَبَ أَنَ الظَّررَّ وَسَّررَّاء فَأَخَذْنَاهُ فَأَخَذْْنَاهُم, فأخذناهم بَغُتَتَ وَهُمْ لا يَشَعْرُون ثَُّ بَْد ل مَكَانَ السَّيئَة الْ الحَسَنَتَ حََّ عَفَوْوقالَاُ وَقالَاوا قَدمَ السَّآبَ أَنَوبَّررَّ وَسَّررَّاءٌ فَأَخَذْناَاهُ فَأَخَذْنَاهُم, فأخذناهم بَغُتَتَ وَهُمْ لا يَشَعْْرُون أمَّ بَدْدَّ ل مَكَانَ السَّيئَةٍ الحَسَنَةَ حََّ عَفَوْوقالَاوا وَقالَاُوا قَدمَ السَّآبَ أَنَوَّرَّاءُْ وَسَّررَّاءُم فَأَخَذْنَاهُم فَأَخَذْنَاهُ بَغْتَتَع وَهُمْ لا يَشَعْرُون وَلَ أن أَهْلَقُر آممَنوا وَاتَّقَْلَ فَتَحْن لَفَتَحْنَّ عَلَيْهِم بََكَاتٍِ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرضِ وَلَ وَلكِ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَهُ بِمَا كانَوا يَكْسِبُون وَلَ أن أَهْلقُراء آممَنُوا وَاتَّقَوْلَ فتَحنَا لَفتَحْنَّ عَلَيْهِم بََكَاتٍِ مِنَ السَّماءِ وَالْأَررض وَ وَلكِن, ولكن كَذذَّبُ فَأَخَذْنَاهُ بِمَا كانَوا يَكْسِبون.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 أَفَأَمِنَ أَهْلُ القُر أي يأتيَهُم بَأسُنَ بَتَو وَهُم نَاائِمونأَفَأَمِنَ نائمون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 بأسنا ضحا وهم يلعبون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحَا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ افا امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون افا امنوا مكر الله فلا يامن مكر القوم الخاسرون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 أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ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 حقيق على أن لا أقول على اللَّهِ إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق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 أَوَلَئِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هي ثعبان مبين فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ وَنَزَعَ وَلَ زَعيَدَهُ فَإذَاَ هي بَيضَاءُ لَّ غِرين قَالَ الْمَلَُ مِنْ قَوْمِ فِ رَعونَ إِهَا ذاَالَ سَاحِرٌ قَالَ الْمَلَؤُ مِنْ قَوْمِ فِي الرعونَ إِهَا ذاَالَ ساحِرٌ قال المَلأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ يُرِيدُ أَنْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالَ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ قَالَ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ قالوا ارجِه واخاه وارسل في المدائن هاشرا ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين وجاء السحرة فرعون قالوا قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا قَالُوا إِنَّ لَنَا إن إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْتَ تُلْقِي وَإِمَّا وَإِنَّمَا أَنَّ كُنَّا نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْتَ تُلْقِي وإما وَإِنْ مَا أَنَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْتَ تُلْقِي وَإِمَّا وَإِنْ مَا أَنَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ ألقوا فَلَمَّا الْقَوْمُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ أَوْلَئِكَ الْقَوْمُ فَلَمَّا الْقَوْمُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ أَوْرَادَ أَنْ قُومَ فَلَمَّا أَلْقَوْا سِحْرُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا وَجَاءُوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فَإذاَاهَ تَقَف مَا يَأفِكُون فَوقَ الحَُّ وَ بَطَلَمَا كَوا يَعملون فَوقَ الحَقُّ وَ بطَلَمَا كَوا يعملون فَوقَ الحَقّ وَ بطَلَمَا كَوا يَعملون فَغُلِبُهُ لِكَ وَنْ قَلَُ فغلبوا هنالك وانقلبوا صادرين فغلبوا هنالك وانقلبوا صادرين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين رب رب موسى وهارون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 لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أَقْطَعُ عَن أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ لا انقطط عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لا اصلبن لكم ثم لا اصلبن لكم اجمعين لا انقطط عن من خلاف ثم لا ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّ لَكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ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 وَمَا تَنقِم مِ إِلَّا أَن آمََّ بِآياتاتِ رَبِّنَ لََّ لََّ جَاءَتْنَا رَبَّّنَ أَفرْرِ وَعَلَيْنَا صَبَرَ وَتَوَفَّنَا مُسلِْمِين وَمَا تَنقِمُ مِ إِلَّا أَن آممََّا بِآيةِ رَبِّنَ عَلََّا لََّ جَاءَتْنَا ربَّنَ أَفرْرِ وَعَلَيْنَا صَبَرَ وَتَوَفَّنَا مُسلِْمِين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآل هاتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فاقوم قاهرون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 وَلَقدَدَ أَخذْنَا آلَ فِ الرعَونَ بِالسِنينَ وَنَقَصِم مِنَ السَّمَراتِ عَمُ يَذكَّرُون وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِ رَعوونَ بِالسِنينَ وَلََقَصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ عَم يَذذكَّون فَإِذاَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَاُوا لَنَاهَاذ وَإِن تُصِلَهُم سَيئَةُ يَقََرُ بِموسَ وَمََّا عَ الا انما طائرهم عند الله ولكن ولكن اكثرهم لا يعلمون فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه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 ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتينا به من ايه لتسفرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وقالوا مهما تأتينا به من ايه لتسفرنا بها فما نحن لك بمؤمنين وَقَاوا مَهْمَا تَأتِنَابِهِ مِنْ آيَةِ لِلتَسْفَرنَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَك بِمُؤْمِنين فَأَرْسَ الل عَلَيْه مُ الطُوفَانَ وَالجرَادَ وَْقَُّ لَوبُّ فَادِعَوََّمَ آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات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 لئن كشفت عننا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل <تصفيق> ق مِنم فَأَغْرَقناهُم فِي اليَِّ بِأََّهُم بِأَهُم كَدذَّبُ بِآياتِنَ وَكَانوا عَنهَا غافِرين فَتَ قمنَا مِنّم فِي اليَِّ بِأََّهُم بِأَهُم كَذذَّبُ بِآياتنَا وَكَانوا عنها غافرين فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بام انهم بان انهم كذبوا باياتنا وكانوا عن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 وَدَنَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَأَرَسْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قَالَ أَغَييرَ اللَّهِ أَبِغِيكُمْ إلَ ثَ وَهُوَ صَبَّّلَكُمْ علىى العالممِين قَالَ أَغَيرَ اللَّهِ أَبِضِيكُمْ إلَ ثَ وَهُوَ صَبَّّلَكُمْ على العالممين قَالَ أَغَييرَ اللَّهِ أَبِضِيكُم إلَ وَهُوَ صَبَّّلَكُمْ علىلَى العالممين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 وَإِذْ أَن جَيْنَكُم مِنْ آلِ فِ الرعوونَ يَسمونََكُمْ سُ العذابَ يُقَتِلونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحونَ لِسَاءكُمْ وَفِيذَالِكُمْ بَلَاءُم مِر الروَبِّكُمْ معظي وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي واصلح ولا تتبع ولا تتبع سبيل المفسدين ووعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتمم مينقات ربه فتمم مينقات ربه 40 ليله وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ ميقات رَبِّهِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خَلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وكلمه ربه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 لَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ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 فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ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 فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ أَلَيْسَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وكن مِنَ الشَّاكِرِينَ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 أَعَصْرِفُ عن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأرض بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا وَإِن يَرَوْا لا آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الغي ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يرواه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 وََّذينَ كَذذَّبُ بِآياتنَ وَلِقَ إِآاقَِةِ حَبِطَتْ أَعمَالُهُمْ هللّ يُنجِزَونَ إِللاا مَ كَوا يعملون وََّذينَ كَذذَّبُ بِآياتنَ وَلِقَ إِآاقَِةِ حَبِطَتْ أَعمالهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له كوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 قَالَ لَنَا أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ القوم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 قَالَ رَبِّ انصُرْنِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ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 وكذلك ناجز المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا منها وآمنوا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ كَتَبُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغضب أخذ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ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 وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا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 وَتَهْدِي مَن تَشَاء ۚ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَهُ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأَنَا أُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي وَتَهْدِي مَن تَشَاء ۚ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إنا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 وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَكُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا إِلَىٰ هُدَانَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ ورحمتي وسعت كل شيء فساكتب للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا والذين هم بآياتنا يؤمنون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 فَسَأَكْتُبُ عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النبي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 ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أثقالهم ويضع عنهم أثقالهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعززوه ونصروه واتبعوا النور وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ ََّ يَجِونَهُ مَكتُ بَنْهادَم فِي التَّووراتِ وَْإِننجِلِ يَأمرُرُهُ يَأمرُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ وَيَنهَاهُ ن المُمكَرِ وَيوحِلُّ لَ مُ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 واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك, أولئك هم المفلحون الذين يتبعون الرسول النبي الأمريك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 وَيُحلُّ لَهُُ الطَّباتَاتِ وَيُحَلِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَذَاءائِ فَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُم وَيَضَرُ عَنْهُم إصْرَهُمْ وَْأَظْللََِّ كَانَةَ عَلَيْهِمْ فََّذنَ آممَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوه وَنَصَرُوه وَالتَّبَعُّ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أولئك, أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي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 وَمِنْ قَوْمِ مُسَأَّ تُهْدُونَ بِالخَِّ وَبِيِي عْدِلون وَمِنْ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 وَظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا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 وَلَا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَقَطَعْنَاهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ثَمَّ تَجَسَّدَ مِنْهُمْ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمُ ٱلغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُم وَمَا ظَلَونَ وَلكِ كَوا أَمفُسَهُم يَظْلمون وَإذقِيلَ لَهُ مُسْكُُهذ القَريَةَ وَكُلُوا مِنهَا حَيْثُ جِتُم وَقُوا وَقُوا حِقتُ وَدَخُل الْ البَابَ سجدًا النَّغفِر لَكُمْ خَقِي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 وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا, وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ, إذ تأتيهم حِيَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتَبِتُونَ لَا تَأْتيهِمْ كَذَالِكَ نَذُلُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِذُون قَوْمَنَا إِنَّ لَكُمْ لَمَهْلِكَهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۚ قَالُوا نَعْذِرُهُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آن جئنا الذين ينهون عن السوء وأقضنا وأقضنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون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 فَلََّا عَتَوْعََّنُهُ عَنْههُ قُل لَهُم كُُ قِرَدَةً خاصئين فَلََّا عَتَوعََّنُهُ قِرَدَةً خاسِئين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 وخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون, ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه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 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَرِثُونَ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضًا هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ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 وََّذينَ يُمَِّكُونَ بِالكِتابِ وَأَقامُ الصَّلاةَ إِا لا نُضيع أَجرَ المُصِْحين وََّذينَ يُمَِّكُونَ بِالكِتابابِ وَأَقامُ الصَّلَةَ إَِّا لا نُضيع أَجرَْ الْ المُصْلِحين وَإِذْنَ تَقَنَ الْجَبَ لَ فَوْوقَهُم كَأََّهُ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوْا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوْا فَذَكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ وَإِذne تَقَنَّى الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا, واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا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 وَأَشْهَدَُْمَعَلَ أَنْفُسمْ أَلَستْتُ بِرَبِّكُمْ قالَاوا بَل شَعِدِنَا أَن دَقُولُوا يَوْمَ الْ القِيَامَةِ إِ قُم عَنه ذاَا غَافِلين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 وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاسْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ فانسلخ منا فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتل عليهم نبأ الذي اتيناهم اياتنا فانسلخ منها فانسلخ منا فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين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 تَنَسَّلُهُ كَمَثَلِ الكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصَّصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ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 مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقدَدَ ذَرَعن لِجَهًاَّ مَكَثٌِ من مِنَجّ وَالْإِناس لَهُم طُلوبُ لا يََّّبونَ بِهَا وَلَم أَعيُون لا يُبصِرُونَ بِهَا وَلَهُم أَعيُون ال لا يُذصِرونَ بِهَا وَلَهُم آذَالُ لا يَسْمَعونَ بِه أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لهُم طُلوبُ لا يََّّغونَ بِهَا وَلَهُم أَعيون لا يُبَصِرونَ بِهَا وَلَهُم أَعيُون ال لا يُبصِرونَ بِهَا وَلَهُم آذَانوا لا يَسمَعونَ بِهَا أُلائِكَكَأَنعَامِبَهُ أَضُل أُلائِكَهُم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 وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ عَادِلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ عَادِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا من حيث لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّل لَهُمْ إِنَّ كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نبير مبين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من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 أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ قَتَرَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ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 أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُون قَدْ قُدِّرَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هادي له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 يسألونك كأنك حفي عَنْهَا قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي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 قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضروا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب مِنَ من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضروا مَا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم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 وََّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَافِيدَةِ وَجَعَلَ مِنهَا زَووجَهَا لَسْكُنَ إلَيهَا فَلََّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًَا خَفِي فَم فَمَروَتْ بِهِ فَلََّا أَثْقَلَ الدَّعَ وَلهَّه رَبَّّهُ مَالَئِ آتَيتَنَا صَالِ حَل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 فَإِنَّمَا أَثْقَلَ الدَّعَا وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها لكي يسكن إليها فَلََّ تَغَشَّهَا حَمَلَتْحملَمْلًَا خَفِيفًا فَمَروَتْ بِه فَلََّا أَثْقَلَ الدَّعَ وََ اللهَّه رَبَّّهُ مَا لَ إِ آتَتَناَا صَالِ حَلَّ مِنَ الشكِرين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 اي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون اي لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون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 قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ تَفْكِيدُونَ فَلَا تُظْهِرُونَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قَوْلَئِدَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونَ فَلَا تُظْفَرُونَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَيَدَعُونَّ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كَيْدُونَ فَلَا تَظُنُّونَّ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ والذين تدعون منه دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون والذين تدعون منه دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وَتَرَاهم يَنظُرونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهم يَنظُرونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ قُولِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ قُولِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغْ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم.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 هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ ٱللَّهَ مَا يَعْمَلُونَ بِهِۦ مَهِينٌ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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه, ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال بسم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 وَجِلَْ قُلوبُهُم وَإذاَا تُلَةَ عَلَم آياتُهُ زَادَتهُم إمَانَ وَعَلَى رَّهِم وَعَلَ رَبِّهِم ييتَوَككَّلُون إِ مَمُؤمنِنونَ الذيينَ إذذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَ كلُلوبُهُمْ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 وَجِلَ قُلوبُهُم وَإِذَا تُلِيَةَ عَلَم آياتُهُ زَادَتُم إمَانَ وَعَلَى رَبِّهم وَعَلَ رَبِّهِم ييتَوَككَّلُونَّذينَ يُقمونَ الصَّلاةَ وَمَِّا رَزَقُلهُ الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا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 كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ كَمَا أَخْرَجَكَ ربك مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يجَدلونَكَ فِي الحَقِّ بعدم تَ بَيّنَكَ أََّمَا كَأَماَا يُسَاقُونَ إلىى المَوْوت وَهُم يَفون يجَادِلونَكَ فِي الحَقِّ بَعدَم تَ بَيََّنَكَ َّمَا كَأَماَا يُسَاقُونَ إلىلَى المَوْوت وَهُم يَظُون وَإِذ علُكُم اللهَّهُ إحدَ الطَّاءِ فَتَيْنِ لَكُمْ وَتَوَدُّون وَتَوَدُّونَ أن غَيرَذاتِ الشَّوكَةِ تَكُ لكُمْ وَيُريد اللهَّ وَيريديد اللهَّهُ أَ يُحِقَ الْ الحََّ بِكَماتاتِهِ وَيَقَقَ عدَابَِكَافِرين وَإِذِ ععدكُم اللهَّهُ إحدَ الطَّاءِ فَتَيْنِ أنهَا لَكُمْ وَتَوَدُّون وَتَوَدُّونَ أن غَيرَذاتِ الشَّوكَةِ تَكُ لَكُمْ وَيُريد اللهَّ وَيريديد اللهَّهُ أَ يُحِقَ الْ الحََّ بِكَماتاتِهِ وَيَقَقَ عدَابِ رَكَافِرين وَإِذِ عْلُكُمُ اللهَّ إحدَ الطَّاءِ فَتَعْنِ لَكُمْ وَتَوَدُّون وَتَوَدّونَ أن غَيرَذاتِ الشَّوْكَةِ تَتكون لكُمْ وَُريد الله وَيريد اللهَّهُ أَ يُحقَ الْ الحََّّ بِكَماتاتِهِ وَيَقَقَ عدَابَِكَافِرين لحقَّ الْ الحََّّ وَوبطِلَ الْباطِلَ وَلَكَرِهَا المجرمُون. لِيُحِقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ لِيُحِقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ربكم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 إن الله عزيز حكيم وما جعله الله إلا مشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم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 وَيُنَزّلُ عَلَكُمْ مَِ السَّمائِمَا أَلطَهِرَكُمْ لطَهيرَكُمْ بِن وَيُذِبَ عَكُم رِجزَ الشَّيطان وَليَرُّ بِطَ علىى قُلوبِكُمْ وَلَرّ بِطَعَلَ قُلُ بِكُمْ وَيثَبّتَ به الأقدام إِنَّ رَبَّكُمُ النَّعَّامَةَ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ على قُلُوبِكُمْ وَالَّذِي يَرْبِطُ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذَا غَشِيَكُمْ نُعَاسٌ أَمَنَةٌ مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 سَالْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 ذانقوا فذوقوه وان للكافرين عذابا ذانقوا فذوقوه وان للكافرين عذابا يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار يا أيها الذين آمنوا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 وَمَا رَمَيتَ إذرَ مَيتَ وَلاكِ اللهَّهَ رَمَا وَلبَليَمُؤمننينَ مِنهُ بَل أَن حَسَنَا إِ اللهَّه سَمَعٌ عَليم فَلَمْ تَ قُتُلُهُم وَلاكِ اللهَّهَ قَتَلَهُم وَمَا رَمَيتَ إذرَ مَيتَ وَلاكِ اللهَّهَ رَمَا وَلُبلَ الْمؤمننينَ مِنهُ بَل أَن حَسَنَا إِ اللهَّه سَميعع عَليم فَلَمْ تَقُتُلُوهم وَلاك اللهَّه قَتَلَهُم وَمَا رَمَيتَ إذرَ مَييتَ وَلك اللهَّهَ رَمَا وَليبَلَ المُؤمننينَ مِنهُ بَل أَن ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهين كيد الكافرين ذلكم وان الله موهين كيد الكافرين ذلكم وان الله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 إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم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 وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 وتخونون اماناتكم وانتم تعلمون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وتخونون اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده وان الله عنده عظيم واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده وان الله عنده عظيم واعلموا أَنَّمَا ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم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 اِن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذ يَمْكُرُونَ بِكَ الذين كفروا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ شَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ مَثَلُ هذا إن, هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُوا لَئِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِن عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا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 فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ أَتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِن عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ تِكْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 وَماَا لهُم أََّ يُعَذبَهُ اللهَّ وَهُمْ يَصُّونَ عَ المَسجددحَرامِ وَماَا كانَوا, وما كانوا إن أَلأَ وَما كانواأَلأَ إنِ أأَولأُهُ إِلاا المَُّقونَ وَلك لا أَكسَرَهُم لا يَعلمون وَماَا لَهُم أَلَّ يُعَذبَهُم اللهَّهُ وَهُم يَصُدّونَ عَ المَسجِدحَرَامِ وَمَا كانَوا أَملأَ وَما كانأَلَأَ إنِ أَلأُهُ إَِّا المُدَّقُونَ وَ لا أَكثَرَهُم لا يَعلمون وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا آمَنَةً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا آمَنَةً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 فَسَيُم فِ قُونهَا ثَُّ تَكُُ عَلَيم فَصَةَ ثمَُّ يُغْلَبون وََّذينَكَفَرُوا إلَ جَهََّ مَا يُحشرون إَِّذينَ كَفَريوم فِ قُونَ أَمولَهُم لَصُدّ عَن سبيل الله فَسَيُم فِ قَُهَا ثَُّ تَكُ عَلَيم حَصَةَثُمَّ يُغْلَبون وََّذينَ كَفَرُوا إلَ جَهَن مَا يُحْشرون إَِّذينَ كَفَريوم فِ قُونَ أَمولَمم لَصُدُّ عَنْ سَبلِل فَسَيم فِقَُهَا ثَُّ تَكُون عَلَيْهِم فَصرَةَ ثَُّ يُغْلَون وََّذينَكَفَروا إلَ جَهًا مَا يُحْشرون لِيَمِيزَ اللهَّهُخَبِيثَ مِنَ الطيبِ وَيَجَعَلَ الْخَبِيثَ بَعضَهُ عَى بَعضٍ فَيَركُمَهُ جَعَ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 فَيَرْكُمُهُ جَميعا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ اولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سنة قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَد سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَإِنَّمَا ضَلُّوا السَّبِيلَ الأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوَّ فإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ تَهَوَّ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ